عليه مسلمين، أولئك يؤتون أدراهم مرتين بما صبوا، ويدرعون بالحسنات السيئة، ويدرعون بالحسنات رزقناهم.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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطط من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من كم لكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا سُورًا يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَهَلُّهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا يا الله خير وابقى فلا تعقلون